أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يحت الله فهو المهتد ومن يغلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مألاهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لنبعثون خلقا جديدا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 وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَكُمْ عَذَابٌ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَهَا والأرض بصائر فإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزه من الأرض فأورقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل يَسْكُونُ الْأَرْضُ فَإِذَا جَاءَ بَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَاهَا بِكُلِّ دَفِيْفَةٍ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأْهُ على الناس على مكتئب ونزلناه تنزلا قل آمِن به أو لا تؤمن إن الذين أتى العلم من قبليه إذا يُتلى عليهم إذا يُتلى عليهم يخرون ويقولون سبحان ربنا انك وعد ربنا هذا مفعول الله اكبر الله اكبر ادعو الله ام الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله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 أنزل على عبده الكتاب ولم نجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كفين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداه ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت حلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا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 إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَّدُنكَ رَحْمَةً مِّن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَنَوَّرَ عَلَى عَلَيْهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثمّ بعثناهم لنا علم أي الحزبين أحصل ما لبثوا أمدا نحن نخش عليك نباهم بالحق إنهم فتيات آمنوا بربهم وزدناهم هدا. ورفضنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطاطا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه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 ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزامر عن كهرهم ذات اليمين وإذا غربت تقررهم ذات الشمال وهم في فجوة ذلك من آيات الله من يهد الله فهو ومن يغلل فلم فجد له وليا مشدا وتحسبهم أيقاضا وَهُمْ رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالمصيد لم اطلعت عليهم لوليت فرارا ولم رئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قرائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعايا قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم ببرقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أذكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتنطر ولا نشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجوكم أو يعيدوكم في ملة بدن تفلحوا ايفن ابدا وكذلك عثرنا عليهم يعلمون ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقال ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنستخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبع وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمال فيهم إلا مراءاً ظاهراً ولا تستفت فيهم من أحداً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 ثلاثمية سنين وزادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غير السماوات والأرض أضصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا